وإن منهم لفريقا يلغون ألسنتهم بالكتاب لتحسبوا من الكتاب وما هو من الكتاب ويقولون وَيَقُولُونَ هُوَ هُوَ عِندِ عِندِ اللَّهِ وَمَا هو من عند اللَّهِ وَيَقُولُونَ عَلَى اللَّهِ கூ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 ولكن كونوا ربانين بما كنتم تعلمون الكتاب ولا يأمركم أن تتخذوا الملائكة وأنبياء أرباباً أيأمركم بالكفر இல்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 قُل لِمَ مَعَكُمْ لَا تُؤْمِنُونَ بِهِ وَلَا تَنْصُرُونَ قَالَا أَلَا أَقْرَأْتُمْ وَأَخَذْتُمْ عَلَاذَ فَوْمٌ إِذْ رِقَالُوا أَقْرَنَا قَالُوا قال فَشَهِدُوا وَأَنَا مَعَكُمْ مِنَ الشَّهِيدِينَ فَمَا سَوَّلَ لَا بَعْدَ ذَلِكَ فَأُولَئِكَ عُمُرُ الْفَاسِقُونَ أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ லம விஷி வி